بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا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 ورسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً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 بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لأن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحصلوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, قبل يعذبكم عذابا اليما ليس على اللعنه حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الانهار ومن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 فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آيَةً للمؤمنين وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَوَ الْأَدِبَ رَثًّا مَا لَا يَجْدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَوْصِيَ رَسُولُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا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 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم, أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم